قرار طراوي الاسماء قدولي ولي للمعارك كي <تضحكي> يجوا للمعارك كي يجودا بنفس تعشق الاخرى خلودا الهي مره اخرى عدني ليسقي بالدم القاضي ورودا, ورودا لقد الفيت وعادا منك حقا ومن أوفى من المولى عهودا في شطين لم يحذر فتال وقال الغاب قد جاوه حشودا والغاب قد جاوه حشودا جمع المغول وقد تولى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 كل أكباد وقودا خذ القرآن نبراسا ونورا إله الناس يمنحنا, الصمودا. القرآن ونورا إله الناس يمنحنا الصمودا. الصمود الناس يطالوا تجتازوا الحدودا إلى العلياء إخواني يضيرو رد الساحات للهيجا ورودا رد الساحات للهيجا ورودا جيش صيون المنا ولم ألمح بدنيانا أسودا فضم الصف يا قومي وأهلي ولا تذر في الأقصى يهودا ولا تذروا في الأقصى يهودا خذوني للمعارك كي يجودا بنفس تعش كل خرا خلودا. إلهي إلهي مرة أخرى عدني. لياسقي لياسقي بالذم القاني ورودا. إلهي إلهي مرة أخرى عدني. يسقي يسقي بالدم القاني ورودا يسقي بالدم القاني ورودا يسقي بالدم القاني ورودا فيراوي الأسن